وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ مَنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ أُجِيرَ مِنَ الْجِنِّ حَتَّى يُمْسِي وَمَنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي أُجِيرَ مِنْهُمْ حَتَّى يُصْبِحَ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 Malki annaas Ilahi annaas Min sharril wasuasil khannaas Al-lazi yu wasu-sufi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 Malki annaas Ilahi annaas Min şerri alwasuas Alkannaas Althi yusus Fii صudur Annaas Min aljinnat Annaas من قالها ثلاث مرات حين يسبح وحين يمشي كفته من كل شيء رواه ابو داود والترمذي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 وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا من قالها حين يصبح أو يمسي أربع مرات أعتقه الله, الله ورسولك النار رواه أبو داون اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم من قالها حين يصبح فقد ادى شكر يومه ومن قالها حين يمسي فقد ادى شكر عليه ولك رواه ابو داود اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري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 رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين ينسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة رواه أحمد يا حي يا قيوم برحمتك أستغير اصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ رَبَّاهُ الْحَاكِمِ أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ فَتْحَهَا وَنَصْرَهَا وَنُورَهَا وَبَرَكَتَهَا وَهُدَاهَا واعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها رواه ابو داود على فطره الإسلام وعلى كلمه الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم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 يقولها عشر مرات أو مرة واحدة عند الكسل رواه أبو داود ومن قالها مئة مرة في يوم كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يوم ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك رواه البخاري ومسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق من قالها حين يمسي ثلاث مرات لن تضره حمه تلك الليله ما خلق رواه احمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا الدركته شفاعه يوم القيامه رواه الطبراني